ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيِّرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ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 أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبِصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَا تَشْكُونَ